آه أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العباد فماذا يضيرك كيد العباد اخيرا انت حر وراء اسود اخيا انت حر بتلك القيود اذا كنت بالله مستعصما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 ترى الفجر يرمقنا من بعيد اخي هل ترى كسئم التكفاح والقيت عنك الهليك السلاح فمن لضحى يواسي الجراح ويرفع راياتا جديد ويرفع راياتا من جديد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 هي <سؤال> <سؤال> <تصفيق> انت حر بتلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العدو العليم فماذا يضيرك كيد العدو